بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليود رب سما شديدا من له ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدوا ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علمه ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَخِّعُ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِهَا ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَسْفَاً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَغَشِيَهُمُ النُّعَاسُ قَائِلِينَ رَبَّنَا مَن ظَلَمَنَا نُعَذِّبْهُ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 وتحسبهم ميقاض وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رعبا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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فليأذر أيها أزكى طعاما فليأذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وليت للطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهرون عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 يَدَّسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ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 تحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إن كلمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع واجرا من أحسن عملا أولئك اننا تعذلن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها منساور من ذهب يلبسون ويلبسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 وما ظن الساعة قائمة ولا يرد الد إلى ربي لاجدا خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 أَنَا قَلْلٌ مِنْكَ مَا لَوْ وَلَدَ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَا أَفَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا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 كما إنزلناه إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه المياه وكان الله على كل شيء مقتدرًا.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 ك صف لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعْمُتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا وَأُضْعِ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ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 بِسَيِّئِ الظَّالِمِينَ أبَدًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ قُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا عَلَّنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُنْصَرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِنَ نَّاسٍ يُؤْمِنُ إِذَا أُتِيَاهُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا سيما ما قدمت يداه إنا جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى المدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذه بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى هلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قالا لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتا أهل قرية استطعما أهلها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 وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَن تُعَذِّبُ وَإِنَّكَ لَتَخْتَفِفُ فِيهِ حُسْنًا قَالَ إِنَّ مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ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 على الشمس وجدات تطلع على قوم وجدات تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا فهل نجعل لك خرزا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم ا اتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال وفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء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 بحر مداد لكلمات ربي لنفدا البحر لنفدا البحر قبل أن تُفدا كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما ددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد